thank <laughs> you وَإِذَا இக்கு நான் لا تظلمن يومًا مسموعا اذا وذو صب وكان قل ا فكون كان لهم جزاء لهم فيها ما يشاءون الخالدين ترجمة نانسي قنقر